ومن ت ب ع و ن باحسان إ ل ى يوم الدين اما ل ع د فهذا هو المجلس الثالث والثلاثين الثالث والثلاثون الثالث والثلاثون من مجالس تلخيص وترتيب كتاب ا ل ص ل ا ة من الشخص الممتع وكان الشيخ المعصمين رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ل ي ل ة الاثنين الثامن والعشرين من شهر جماده الثاني العام الخامس والثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه هل تناهجه الملاح الملاح الملاح ملاح ملاح ملاح م س أ ل ة أ ح و ا ل ملاح, ملاح. ملاح. السفين احوال ملاح السفين و... ملاح السفين واحد أ و ل ا ي... أ و ل ا أ ن يكون معه أ ه ل ه على ا ل س ف ي ن ة ولا ينوي ا ل ا ق ا م ة ببلد لا بلد ا ل م غ ا د ر ة ولا بلد الوصول فهذا يجب عليه أ ن يتم ل أ ن بلده سفينته ل أ ن بلده سفينته لأن بلده سفينته الثاني لو نوى ا ل إ ق ا م ة في بلد ما أ و كان أ ه ل ه في بلد ما ثم إ ن ه يجوب البحار ثم يعود إ ل ى هذا البلد ف إ ن ه مسافر له أ ن يقصر ومثل ذلك أ ص ح ا ب سيارات ا ل أ ج ر ة و إ ن قدموا في أ ث ن ا ء يوم من أ ي ا م رمضان إ ل ى بلدهم وكانوا مفطرين للسفر ففي لزوم الامساك قولان ل أ ه ل العلم هما روايتان عن أ ح م د والصحيح أ ن ه لا يلزمهم ا ل إ م س ا ك ومثلهم الحائض التي تظهر في أ ث ن ا ء اليوم من رمضان بسم وأصحابه والحمد والسلام ومن الله والصلاة الله اتبع مدام لله على وعلى رسول تلخيص كتاب فما زلنا في أ ب و ا ب ص ل ا ة التطوع من الشرح الممتع في شرح زادي المستقنع ل ل ع ل ا م ة محمد ا بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قلت قد الليلة المجالس تاريخ ذكرت فترة أذكر كبيرة بدأناها طيب آه هذه منذ في مسجد آ خ ر و أ ض ا و المجلس والاول في هذا المسجد الجديد مسجد الحمد لله التجمع الخامس حتى يتواصل ع ن ي ي معنا الذين الأول مرة نقول نحن نقوم كتاب الشرح نقول بتلخيص الممتع يحضرون وترتيب نحن نقوم مرة في شرح زاد المستقنع ومتن في مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د يسمى بزاد المستقنع شرحه ووضحه ا ل ع ل ا م ا بن و ث ي م ي ن رحمه الله من علماء ا ل س ن ة ب ا ل د و ل ة ا ل س ل ف ي ة السعوديه ة وقل شوطا وترتيب قطعنا في تلخيص ذ ا الكتاب وبلغنا إ ل ى هذا الموضع ويعد فصلا من باب, باب تقصير أ و قصر ا ل ص ل ا ة في الصفر وذكرنا حكم القصر ذكرنا حكم القصر و أ ن ه ر خ ص ة من الله عز وجل ا ل م س ا ف ر وبينا أ ي ض ا أ ن ه لا دليل على تحديد م س ا ف ة م ع ي ن ة فيها تقصر ا ل ص ل ا ة بل كل ما كان في غرف الناس من ا ل ص ف ر ف إ ن ه يلحق به أ ح ك ا م ا ل ص ف ر من قصر ا ل ر ب ا ع ي ة ومن إ ف ط ا ر رمضان كان الصفر كان إن في رمضان وهذه ا ل م س أ ل ة التي استمعنا إ ل ي ه ا ا ل آ ن ي تتعلق ب أ ح و ا ل الملاح أي قائد ا ل س ف ي ن ة الذي يكون في أ غ ل ب وقته على ا ل س ف ي ن ة ماذا يصنع هل يقصر على الدوام أ و لا يقصر فبين المصنف رحمه الله ان ل ل ه أ ملاح ا ل س ف ي ن ة له أ ح و ا ل الحل ا ل أ و ل ى ان لا يكون له مكان معين ل ل إ ق ا م ة يعني لا يقيم في بلد بعينه ليس له إ ق ا م ة في بلد م ع ي ن ة بل إ ن بيته سفينته يعني هو طول الوقت في ا ل س ف ي ن ة وليس له إ ق ا م ة في مكان معين <تصفيق> <تصفيق> م ث ل هذا نعم لا يقصر ا ل ص ل ا ة أ ي خلاف خلال وجوده في السفينه نعم بل ان بيته سفينته كما بين الشيخ فيتم كالمقيم رحمك الله أ م ا ا ل ح ا ل ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون له بلد يقيم فيها وله مكان إ ق ا م ة معروف و أ ه ل ه في هذا البلد و إ ن م ا هو يسافر على ا ل س ف ي ن ة ويرجع إ ل ى أ ه ل ه في هذا البلد ينزل فيها غير البلد التي يقصرها البلد فيها إ ق ا م ت ه وله ا ل ر خ ص ة في ا ل إ ف ط ا ر في رمضان ولو سلمنا أ ن ه في يوم من أ ي ا م رمضان رجع خلال اليوم إ ل ى بلده التي يقيم فيها وكان أ ف ط ر ل ل ر خ ص ة في أ و ل اليوم فهل يجب ع ل ى أ ن يمسك ب ق ي ة اليوم دون إ ف ط ا ر أ م له أ ن يستمر في ا ل إ ف ط ا ر ل أ ن ه أ ف ط ر في أ و ل النهار تبعا لسفاره على السفينه كما بين الشيخ ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله روايتان ه م ا أ ن ه له أ ن يتم ب ق ي ة يومه مفطرا ل أ ن الذي أ ف ط ر أ و ل النهار لا يصوم في آ خ ر النهار كما جاء هذا المعنى بنحويه عن ابن مسعود رضي الله عنه <تصفيق> يعني ما دام الشارع أعطاه الرخصة في الإفطار للسفر ثم رجع يعني في الله مدام أعطاه إقامته إلى بلد إقامته قبل عنه ثم أ ن يتم اليوم ف ا ل ر خ ص ة م س ت م ر ة ل أ ن ه أ ف ط ر ولا قضاء عليه هذا هو الرجح و أ ن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فضل قال م س أ ل ة رجل أ ف ط ر ل إ ن ق ا ذ معصوم هل يلزمه ا ل إ م س ا ك ب ق ي ة اليوم وذلك كمن رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أ ن ينجيه إ ل ا إ ذ ا أ ف ط ر فالراجح أ ن ه لا يلزمه ا ل إ م س ا ك إ ذ ا أ ف ط ر ل أ ن ه أ ف ط ر لسبب مباح وهذه ا ل م س أ ل ة والتي قبلها من المسائل زال فيها المانع أ م ا المسائل التي وجد فيها سبب الوجوب أ ث ن ا ء النهار ف إ ن ه يلزمه الإمساك ف إ ن ه يلزمه ا ل إ م س ا ك مثل صغير يبلغ ومجنون يفيق وكافر يسلم فالصحيح فيها وجوب ا ل إ م س ا ك ب ق ي ة النهار ولا قضاء عليهم نعم نعم يعني لو سلمنا أ ن ه وجد غريق ومر به رجل صائم صيام فرد نحو رمضان وخاف ان, إن نزل لانقاذ هذا الغريق ه و ص ا ب ان يغرق معه او ان لا ينقذه فقال فهنا لانقاذ الغريق ان اشرب الماء اتمكن انزل هذا الشارع لان الضرورات المحذورات من يريد تبيح بعض حتى ه ذ ه ق ا ع د ة ش ر ع ي ة من قواعد ا ل ف ق ه ي ة يبيح له أ ن يفطر لهذا العذر ف إ ن ا ن ق ض الغريق وصعد هل يلزمه أ ن يتم ب ق ي ة اليوم ممسكا يعني أن يمسك بقية اليوم؟ لا, لا يلزمه ل أ ن ه أ ف ط ر ل ر خ ص ة رخصة مثل المسافر مثل ر خ ص ة المريض فالمريض اذا افطر للمرض وشعر كما قال بالتحسن او ب الشفاء قبل ان ينتهي يوم الصيام لا يلزمه ان يمسك بقيطه اليوم إنما الرخصة <تصفيق> لما التي إليه أشار إلي الشيخ نحو أ ن يبلغ الصبي خلال يوم من أ ي ا م رمضان يعني صبي لم يبلغ الحلم ثم عرف البلوغ أ و جاءه البلوغ خلال اليوم بلغ فهذا يجب عليه أ ن يمسك ولا قضاء عليه ل أ ن ه أ ف ط ر في أ و ل اليوم نظرا لانه لم يكن مكلفا بالصيام في ذ ا ك الوقت وكذلك الكافر, الكافر اذا ل ك ا ف ر إ أ س ل م خلال يوم ونوم رمضان يلزمه ان يمسك ب ق ي ة اليوم بعد إ س ل ا م ه ولا يجوز له أ ن يفطر وليس هناك قضاء عليه لا يجب عليه قضاء يجب وكذلك المجنون أو المغمى عليه اذا ل عليه م م غ ى إ أ ف ا ق خلال يوم الصيام هذا أ يجب ض ا ي عليه أ ن يمسك ب ق ي ة اليوم و إ ن كان أ ف ط ر في أول اول ل ي م أو وإن كان م يستحضر اليوم ن ة نية الصيام ي هذا ا ل في في حفصة اليوم حديث أول لأنه كما جاء <تصفيق> وغيرها الذي أ خ ر ج ه الترمذي والصحيح فيه الوقف و لكنه لا حكم الرفع جزاك الله خيرا أنه, انه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له يعني يجب على العبد أ ن ينوي الصيام قبل الفجر في كل ل ي ل ة من ليالي رمضان و ا ل ن ي ة في القلب والصخور نيه يعني اذا تصحر قبل الفجر و ت أ خ ي ر الصخور من ا ل س ن ة فهذه تعتبر ن ي ة ل ل ص م فمن م م ك ن أ ن يوجد رجل ح اغمي عليه قبل الفجر ولم ينوي ثم أ ف ا ق خلال اليوم هذا يجب عليه ان أ يتم اليوم صائما إ ن كان مستطيعا نعم وهلم ا جره بارك الله فيك、شكرا. قال م س أ ل ة إ ذ ا لم ينوي ا ل إ ق ا م ة وحبس ل ط ا ر ئ فهل يقصر مثل أ ن يحبس بمرض أ و تغير جو أ و يحبسه عدو أ و ظالم أ و أ ي سبب يمنعه من السفر ف إ ن ه يقصر ودليل ذلك أ ن ابن عمر حبسه الثلج ب أ ذ ر ب ي ج ا ن ل م د ة س ت ة أ ش ه ر يقصر ا ل ص ل ا ة وابن عمر صحابي وقول الصحابي ح ج ة وكذا فعله بشرطين ا ل أ و ل الا يخالف نصا والثاني الا يعارضه قول أ و فعل صحابي آ خ ر وهذا هو القول الراجح ثم إ ن فعل ابن عمر مؤيد بعمومات الكتاب و ا ل س ن ة وذهب بعض العلماء إ ل ى أ ن ه إ ذ ا أ ق ا م أ و انتهت ا ل م د ة ا ل م ح د د ة لحكم السفر ف إ ن ه يجب عليه الاتمام وعليه إ ذ ا أ ق ا م ل ح ا ج ة لا يدري متى تنقضي وانتهت ا ل أ ر ب ع ه أ ي ا م على المذهب لزمه الاتمام والراجح أ ن ه لا يلزمه وهو قول الجمهور حتى إ ن ابن المنذر حكى الاجماع عليه نعم يعني أن مكان ما في لو رجلا صافر وحدث أ م ر حبسه عن الرجوع نحو ما حدث لابن عمر رضي انه ل ل ه ع م ا أنه كان يغزو في أ ذ ر ب ي ج ا ن ثم تساقط الثلج عليهم فلم يتمكنوا من ا ل ع و د ة فظلوا هناك م د ة سته اشهر في أذربيجان. فظل ابن غمر طوال هذه الفترة هذه يقصر يقصر ا ل ص ل ا ة يأخذ برخصة القصر وهذا ثبت عن, عن, عن بعض ا ل ص ح ا ب ة ا ل آ خ ر ي ن أ ي ض ا نحو أنا غ يقصرون ر سافروا ي في التي إليها لأنهم ظلوا أماكن مدة ل أ ن ه م حبسهم عذر عن الرجوع إ ل ى بلد ا ل إ ق ا م ة فالراجح بل كما ذكر الشيخ ان ابن المونذر الإجماع بل ل ذكر حكى ي أن ع ه أ ن ه ما دام محبوسا في هذا السفر له رخصه القصر والفطر وان إ ن ط ل المدة ت و إ طالت ا ل م د ة وكما بينا في مجالس سابقه ة أن أن أ ن الصحيحة أنه ليس هناك دليل على تحديد مدة معينة للصفر تحديد معينة هناك مدة يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أ ق انه م مكة في أ لما ص ا ف ر إ ل ى م ك ة ظل يقصر ل م د ة أ ر ب ع ة أ ي ا م وبهذا أ خ ذ جمهور العلماء على اختلاف بينهم في تحديد في إ د خ ا ل اليوم ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر من ا ل ص ف ر والرجوع منه في ا ل م د ة أ م لا فكذلك ثبت عنه صلى انه ل ل عليه وسلم ه أ ظل في تبوك ت س ع ة عشر يوما يقصر ا ل ص ل ا ة كما في حديث ابن عباس الذي أ خ ر ج ه البخاري س حسب ت محددة ما العبد في فيه هي يعني يكون الشرع بل على و أ م ا تحديد ر خ ص ة ا ل ص ف ر ب أ ر ب ع ة أ ي ا م فقط ف إ ن أ ق ا م بعد أ ر ب ع ة أ ي ا م ترتفع عنه ا ل ر خ ص ة فهذا لا دليل عليها لا دليل عليها بل ما دام مسافرا خاصه إ ذ ا حبسوه عذرا عن الرجوع ف إ ن له أ ح ك ا م المسافر من القصر ومن الفطر و إ ن طالت ا ل م د ة ه ذ ا بخلاف الذي جاء أ و ص ا ف ر إ ل ى مكان فعزم على الاقامه إ ق م ما ة فيه في إلي نحو أشرنا المجلس ا ا ل س ب نحو ل ل ل ط ب ة ا خ ت أتوا ب ي الذين ي ن ما وعزموا الإقامة إلى بلد ما وعزم على ف للدراسة فيه ل ل س ل م لأنهم في عرف الناس مقيمين رخصة القصر الراجح عرف صاروا الناس في و ا ل ع ب ر ة كما قلنا بالعرف فلا طلب عزمه على ا ل إ ق ا م ة في هذا البلد ل م د ة غير محدده ة فاذا ما دام ا عزم على ا ل إ ق ا م ة فلا يترخص بل ي أ خ ذ أ ح ك ا م المقيم كما بينا هذا في المجلس السابق نعم تفضل انتهينا من باب القصر ندخل في الجمع م ت ع ل بالقصرة ندخل ل ق ا في بين ا ل ص ل ا ط ي ن نعم رحمه قال الله فصل فصل فصل الجمع بين الصلاتين قال الجمع هو ضم إ ح د ى الصلاتين اللتين يجوز جمعهما إ ل ى ا ل أ خ ر ى ويشمل جمع التقديم و ا ل ت أ خ ي ر وحكمه الصحيح أ ن ه س ن ة م س ت ح ب ة وذهب أ ب و ح ن ي ف ة أ ن ه لا يجوز الجمع إ ل ا بين الظهر والعصر في ع ر ف ة وبين المغرب والعشاء في م ز د ل ف ة والعله في هذا عنده أ ن هذا من باب النسك وليس من باب العذر أ ي السفر ولكن قوله ضعيف ولكن قوله نعم يعني أه ضعيف المسافر كما أ ن له أ ن يترخص بقصر ا ل ر ب ا ع ي ة كذلك له أ ن يترخص بالجمع بين الصلاتين والصلوات التي تجمع هي الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا ونغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا وأن القصر يتعلق بالرباعية الظهر العصر العشاء القصر ونغرب مع مع فقط وأن والصبح الفجر ليس في لا قصر ولا, إيش ولا جمع فذهب جمهور العلماء مالك الشافعي و أ ح م د إ ل ى أ ن ه يصح له الجمع بين ا ل ص ل ا ط ي ن في السفر والاختلاف بينهم في بعض التفاصيل واما أ ب و ح ن ي ف ة فذهب إ ل ى أ ن الجمع هذا أ م ر أمر صوري يعني ليس له ح ق ي ق ة فاذا يعد قولا شاذا <تصفيق> واعتبر جمع النبي صلى الله عليه وسلم في خلال ح ج ة الوداع إ ن م ا كان للنسك لا ل ر خ ص ة السفر لما كان يجمع بين الصلوات في يوم عرفة والصواب أن الجمعة يجمع يوم كان بين أن في وغيره عرفة رخصة وهو مستحب للمسافر في حال ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كان يحتاج إ ل ي ه لكنه ليس س ن ة تتعلق بالسفر كالقصر إ ن م ا الجمع يكون ل ل ح ا ج ة عند ا ل ح ا ج ة فقط أ م ا بدون ح ا ج ة فلا يعد س ن ة م س ت ق ل ة أ م ا القصر ف إ ن ه س ن ة السفر سواء ب ح ا ج ة أ و بغير ح ا ج ة يعني س ن ة المسافر أ ن يقصر و ا ل ظ ا ه ر ي ة قالوا بوجوب القصر عليه و أ ن ه إ ذ ا لم يقصر تبطل صلاته و لكن ا ق و ل ا ل ظ ا ه ر ي ة شاذ فالقصر ليس واجبا على الراشد و لكنه س ن ة م س ت ح ب ة للمسافر و أ م ا الجمع ان يجمع ما بين الصلاتين فهذا يكون على حسب ا ل ح ا ج ة تقديما و ت أ خ ي ر ا إ م ا أ ن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر أ و أ ن يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر, دخول وقت العصر. هذا جمع ا ل ت أ خ ي ر وكذلك ا ل المغرب, إذا جمع المغرب مع العشاء م جمع مع غ ر ب إذا عند د خ و وقت وقبل دخول وقت ل المغرب العشاء فهذا ي س م بجمع تقديم ى حتى ولو صلى المغرب العشاء العشاء قبل مع بفترة وقت يدخل ي أيضا ي ر هذا في جمع التقديم ليس في أ و ل وقت المغرب نعم أن أنه النية فإن أن أن العبر وعلى الجمع يجمع العشاء العشاء يفعله المغرب ثم له أن يجمع العشاء خلال الوقت الراجح لا خلال الوقت يصلي صلى له إلهي قبل دخول وقت له بد تشترط في وقت وإن لم ينوي الجمع عند المغرب وإن لم الجمعه عند ا ل م ر خ ص ة ويتحققوا بالجمعه لا ي ح ت ا ج و ل ى نيه وكذلك في جمع التاخير أ خ ي ر جمع ل ت أ أ ن يجمع المغرب مع العشاء بعد دخول وقت العشاء وله أ ي ض ا أ ن يجمعهما في أ ي وقت إ ل ى ن ه ا ي ة وقت العشاء إلى منتصف الليل منتصف أ ن يصلي المغرب مع العشاء ج م ع ة أ خ ي ر ولو عند قرب منتصف الليل ا ل ذ ي يعد آ خ ر وقت العشاء على الراجح ع ع ن <تصفح> قال الوقت الذي يجوز فيه الجمع قال اعلم أ ن ه إ ذ ا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا、نعم. ف إ ن شئت فاجمع في وقت ا ل أ و ل ى أ و في ا ل ث ا ن ي ة أ و في الوقت الذي بينهما و أ م ا ظن بعض العامه واما ظن بعض ا ل ع ا م ة أ ن ه لا يجمع إ ل ا في آ خ ر وقت الظهر مثلا و أ و ل وقت العصر فهذا لا أ ص ل له ولعلهم أ خ ذ وهذا ا من القول الشاذ الذي ا ج من انه أبي ح ي ف ة من ن أ اعتبر أ ن ا ل ج م ع أ م ر سوري ف ا ل ح ن ي ف ة إ يقول ش ي يقول إ ذ ا اقترب وقت العصر على الدخول فلك أ ن تصلي الظهر قبل ان يدخل وقت العصر مثلا بخمس دقائق ثم اذا أ اذن ا ل ع ص ر تصلي العصر ر هذا فهو جامع نازم ليس لفق ل يعني أ واعتبره أ ن ه أ م ر ص و ر ي وهذا يخالف ا ل أ د ل ة ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يجمع جمعا حقيقيا بين الظهر والعصر تقديما وتاخيرا ي وإذا قلنا بالجمع فيصير وقت الصلاتين وقتا واحدا يعني يصير وقت قلنا بالجمع الصلاتين الظهر ممتدا إلى آخر وقت إلى العصر يعني فيصير يصير آخر ويصير وقت المغرب ممتدا إ ل ى آ خ ر وقت العشاء نعم ص د قال ق م س أ ل ة حكم الجمع ب ا ل ن س ب ة للنازل والسائر في السفر على قولين ا ل أ و ل أ ن ه لا يجوز الجمع للمسافر إ ل ا إ ذ ا كان سائرا لا إ ذ ا كان نازلا وتدلوا بحديث ابن عمر أن ان ل ب ي صلى النبي ل عليه وسلم ه ك ا يجمع إذا جد إذا ه ا ل س ر عمر هذا أخرجه البخاري الحديث سالم من عبد الله بن عمر عن ابن عمر حديث الحديث عبد النبي ابن هذا المسلم سالم الله ابن بن من عن أن صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر اذا ل والعصر ظ ه ر إ جد به السير و بان النبي صلى الله علي ه و سلم ج د ب ي سيراني أ س ر ع في طريق الصفر كان في, كان في طريق الصفر و بان النبي صلى الله علي ه و سلم لم يجمع بين ا ل ص ل ا ت ي ن في منا في ح ج ة ا ل و دا ع ل أ ن ه كان ن ا ز ل ا و إ ل ا فلا شك أ ن ه في سفر ل أ ن ه يقصر ص ل ا ة و أ ج ا ب و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين ب ع ر ف ة وهو نازل ليدرك الناس ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن الناس بعد ا ل ص ل ا ة سوف يتفرقون في مواقفهم في ع ر ف ة ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا ف أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجمع بين الظهر والعصر م ع أ ن ه ن ا ز ل من أ ج ل حصول الجماع ة <تكلم> اثني ل ا أ ن ه ي ج و ز للمسافر ا ل ج م ع سواء كان ن ا ز ل ا أ م س ا ئ ر ا وستدلو ا بما يلي <تكلم> سواء كان نزلن ا ام س ا ئ ر ا وستدلو ا بما يلي الأول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غ ز و ة تبوك وهو نازل الثاني ظاهر حديث أ ب ي ج ح ي ف ة الثابت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الابطح أ ب ط ح ك ن نازلا ا ل في أ في ح ج ة الوداع و أ ن ه خرج ذات يوم وعليه ح ل ة حمراء ف أ م ا الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين قالوا فظاهر هذا أ ن ه م ا كانتا مجموعتين الثالث أ م و م حديث ابن عباس أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ا ل م د ي ن ة من غير خوف ولا سفر الرابع أ ن ه إ ذ ا جاز الجمع للمطر ونحوه ونحوه فجوازه للسفر من باب أولى ا ل المسافر يشق عليه الصلاة ل خ ا م س أن أن يفرض يشق و ق ت ه ا ل ذ ا الصحيح أ ن الجمع في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إ ن جمع فلا ب أ س و إ ن ترك فهو أ ف ض ل نعم يعني ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف الذي بين اهل العلم في م س أ ل ة ا ل ت ف ر ق ة بين السائر أ ي المسافر في طريق الصفر والنازل أي المسافر الذي م س ا ا ف ر ل نزل في بلد الصفر البلد الذي ص ا ف ر إ ل ي ه هل يجوز لكليهما الجمع أ م أ ن الجمع خاص بالسائر بينا النازل والراجح كما رحمه الله الجمع رحمه دون أن يجوز ر خ ص ة لكليهما للسائر و ا ل ن ا ز ل ولكنه ب ا ل ن س ب ة للسائر أ ي المسافر في طريق السفر وما ه و زال في طريق السفر لم يصل إ ل ى البلد التي ص ا ف ر إ ل ي ه ا الجمع في حقه مستحب م س ت ح ب أ ن يجمع بين ا ل ص ل ل ا ما ا ي ن ب ت س ي ر ع ل ي في ه ط ر ي ق الصفر <تصفيق> وأما ب ا ل ن س ب ة للنازل الذي وصل أ و بلغ بلد ا ل ص ف ر ونزل فيها ف ه ن الجمع ن ق و له ل ا في حقك جائز لك أ ن تجمع ولكن لا يستحب لك الجمع بغير حاجه ة حاجة لا يستحب لك الجمع في بلد الصفر إذا كنت نازلا لغير حاجة تقتضي الجمع إذا يستحب في تقتضي كنت في هذه ا ل م س أ ل ة نعم ف ض ل اكمل اكمل قال الحالات ا ل أ خ ر ى التي يجوز فيها الجمع في غير السفر وبدون قصر قال هناك ق ا ع د ة كلما ل ح ق ا ل إ ن س ا ن م ش ق <تصفيق> ة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا وذلك للتالي <تصفيق> الاول عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر、م. الثاني عموم حديث ابن عباس السابق ذكره وفيه أ ن ه لما س عموم حديث ابن عباس السابق ذكره وفيه انه لما أموم ذكره. م ا سئل عموم حديث ابن عباس أموم الثابق ذكرهم وفيه أنه ل م انه سئل لماذا ص ع ذلك و ف ي أنه لما سئل لماذا صنع ذلك قال ابن عباس أ ر ا د الا يحرج أ م ت ه ومن ا م ث ل ة هذه ا ل م ش ق ة الاول المطر الغزير الكثير、م. الذي يبلي الثياب لاسيما في ايام الشتاء حيث يلحقه م ش ق ة من ج ه ة البرد ومن ج ه ة البلد اما المطر القليل الذي يبل الثياب ا لا, لا. ل ل الغزير الكثير الذي يبل الثياب لا م ط ر سيما في أ ي ا م الشتاء حيث يلحقه م ش ق ة من ج ه ة البرد ومن ج ه ة البلد أ م ا المطر القليل الذي لا يبل الثياب لا يلحق المكلف فيه م ش ق ة الثاني الوحل والطين الزلق. الوحل ز ل ل ق ا والطين والزلق、م. الذي قد يبقى في ا ل أ ر ض بعد المطر مما يشق على الناس المشي عليه الريح ث ث ا ا ل ل ا ل ب ا ر د ة ا ل ش د ي د ة ف إ ذ ا كانت هناك ب ر و د ة بدون ريح فهذا البرد ممكن أ ن يتوقاه ا ل إ ن س ا ن بثيابه بخلاف الريح معها ا ل ذ ي قد ي د خ ل ف ي ا ل ث ي ا ل ل ذ ا ف ل ا جمع ف ي ا ل ب ر ف د و ن ريح شديدة و ك ذ ا ا ل ر ي ح ا ل ش د ي د ة ب د و ن برد و ل ي س ف ي ه ا مشقة أما إذا كانت ت ح م ل ترابا مما ف ي ه مشقة ف ي ج و ز ا ل ج م ع و ا ل ض ا ب ط هنا ا ل م ش ق ة ا ل ر ا ب ع الشيخ م س ت ح ا ا ض ة يعني ل رحمه الله يبين أ ح و ا ل الجمع في غير السفر يعني الجمع ليس ر خ ص ة في السفر فقط بخلاف القصر ر القصر يتعلق بالصفر فقط فلا يجوز له أن يقصر في الحضر عذر إن أن من فلا ا ا يتعلق له لأي ل فقط يجوز في ع أ ذ فالقصر لا يكون إ ل ا في السفر فقط、المسافر. اما الجمع بخلاف ذلك فلو أ ن يجمع بين الصلاتين لكي دون قصر في الحضر للاعذار المشار إ ل ي ه ا اولا م السابق أ المطر إ ذ ا كان هناك مطر شديد يبل ع ن ي ي الثياب ولا يتحمله العبد إ ذ ا راح إ ل ى المسجد في وقت كل ص ل ا ة فله و أن أ بين الصلاتين يجمع ل ل ان ل م س ج د أ يجمع و ا جميع بين الصلاتين يعني, يعني يصلوا ويصل في وقت المغرب. إذا غلب على ظنيم المطر مستمر ولن ينقطع حين يدخل وقت الصلاة الأخرى. فلو من يجمعوا هذه رخصة في مع العصر مع العشاء على أن أن ولن من الأخرى الصلاة رخصة الظهر مثلا المغرب المغرب غلب المطر فلو المطر وقت وقت إذا هذه مستمر ولكن الشيخ بين أ ن ا ل ر ق ص ة م ق ي د ة بالمطر الشديد الذي لا يعني يطقى وكذلك في الـ الـ اذا كان هناك طين ووحل ويشق على ان يمشي في المسجد بهذا الطين والوحل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال سبحانه وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا وكذلك الريح إ ذ ا كانت ر ي ح ش د ي د ة تعصف الناس ف ي أ بروده ش د ي د ة لا يتحملها أ ح د فلو من يجمعوا أيضا من ا ل ص ل ط ي وكذلك إ ذ ا كانت هناك ريح تحمل ا ت ر ب ة ك ث ي ر ة أ ي ض ا تجعل الوجه مخبرا ولا يستطيع أ ن ي أ خ ذ الهواء إ ل ا ب ص ع و ب ة بسبب ك س ر ة الرمال التي تحملها الريح أ ي ض ا هذه من من الجن الرخص التي تبيح هذه من الرخص التي تبيح للعبد تبيح تبيح هذه أ ن يجمع بين الصلاه ولكن دون قصر ما دام في الحضر يعني يصنع يصلي ع ن ي ي الظهر أ ر ب ع ا ويصلي العصر أ ر ب ع ا كما هي نعم تفضل قال ويفعل الارفق له من تقديم أ و ت أ ث ي ر وله أ ن يصلي في أ ي وقت أ ث ن ا ء ما بينهما لأن الوقتين ل أ ن الوقتين صار وقتا واحدا كما بينا يعني لانه يصلي في أ و ل وقت ا ل أ و ل ى أ و عند آ خ ر وقت ا ل ث ا ن ي ة ما بينهما وقت واحد قال شروط جمع التقديم ا ل أ و ل الصحيح أ ن ه لا يشترط ن ي ة الجمع عند إ ح ر ا م ا ل أ و ل ى والذي يشترط هو وجود سبب الجمع وله أ ن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الاولى أ و ل ى ك م بينا لا تشترط النية في أول الجمع. لا تشترط أ الجمع لا لو ل يعني تشترط ص الظهر العصر العصر مدام الرخصة سواء كانت الصفر أو أو إذا كان في غير الصفر للأعضار الأخرى له ذلك قبل دخول له يفعل ذلك معه يجمعه عنده غير دون بدأ بعد ينوي وقت أو أو أن أن أن أن نعم يجمع في ثم أن ولكن ننبه أ ن الجمع في السفر لا يكون إ ل ا مع القصر زي نقطة مهمة. يعني لا يصح للمسافر أ ن يجمع دون أ ن يقصر ه ذ ا بخلاف المقيم فالمسافر لا يجمع إ ل ا مع القصر أ م ا أ ن يجمع ويتم هذا خطا أ ه ذ بخلاف السنة المقيم في الحضر فعلى العكس أما في لا يصح له القصر إ ن م ا يجوز له الجمع ل ل أ ع ذ ا ر المشار اليها نعم و له أ ن ينوي الجمع و لو بعد سلامه من ا ل أ و ل ى و لو عند إ ح ر ا م ه في ا ل ث ا ن ي ة ما دام السبب موجودا وهو اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ن نعم القائده ا ل ع ا م ة في التيسير في هذه الشريعه、نعم. الثاني ا ل م و ا ل ا ت بين الصلاتين、مم. فلا يفصل بينهما إ ل ا بشيء يسير بمقدار إ ق ا م ة ل أ ن ا ل إ ق ا م ة ل ل ث ا ن ي ة لا بد منها ووضوء خفيف واختار شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل م و ا ل ا ت ليست شرطا وضع الراجح وقال إ ن م ع ن ى الجم ع هو ا ل ض م ب ا ل و ق ت أي ض م وقتل ا أ و ل ى إلى ا ل ث ا ن ي ة ب ح ي ث يكون ا ل و ق ت ا ن وقتل و ا ح د ا و ل ي س ضم ا ل ف ع ل أ ي و ه هذا ولد ب ه ن ف ه م ا ل م س أ ل ة المقصود بالجم ع ض م ضم, ضم وقتل ي ا صلاه وقتل صلاه وقتل صلاه وقتل صلاه وقتل المقصود ضم الصلاتين فعلا يعني لا يشترط أ ن تكون ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة ت ل و ة أ و م و ا ل ي ة ل ل أ و ل ى لا هذا ليس شرطا أ ن ا ل ج م ع لا يتعلق بالفعل لما ج يتعلق بالوقت ف ا ل ر خ ص ة تتعلق ب أ ن تجمع أن يصير وقته ا ل ص ل ا ة الثانيه وقتا ل ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى يكون الوقت ممتدا من أ و ل ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى إ ل ى آ خ ر وقت الثاني هذا هما و ج م ع الجمع ا ل و ق ت يصير ن ي الوقتان, وقت الوقتان وقتا واحدا للصلتين ا يصليهما في أ ي وقت خلال هذا الوقت هذه هي الرخصه وقد ذكر رحمه الله نصوصا عن ا ل إ م ا م أ ح م د تدل على ما ذهب إ ل ي ه هذا القول له ق و ة إ ل ا أ ن ا ل أ ح و ط أ ل ا يجمع إ ذ ا لم يتصل وبناء على قولي شيخ ا ل إ س ل ا م السابقين ف إ ن الجمع يجوز و إ ن لم يحدث العذر المبيح للجمع إ ل ا بعد الانتهاء من ا ل أ و ل ى الثالث الترتيب و ل ا يسقط ا ل ت ت ر ي ب ب ا ل س ه و ي او الجهل م ث ل أ ن ي د خ ل ا ل ر ج ل م س ج د ا و ه م ي ص ل الأيشاء و ن و ق د نوى ج م على ا ت أ خ ي ر ثم ص ل معهم ا ل ش ا ء ث م المغرب فلا ي ص ح فرض الأيشاء لأنه ق د م ه ا على المسجد غ والمغرب ر مرة ب فيصل الأيشاء ثانية صحيحة الرابع الا تكون إ ح د ى الصلاتين ج م ع ة فلا يصح جمع ا ل ج م ع ة إ ل ى العصر لكن لو كان هناك مسافر أ ر ا د أ ن يصلي ا ل ج م ع ة مع ا ل ج م ا ع ة لكن ب ن ي ة أ ن ه ا ص ل ا ة ظهر م ق ص و ر ة ل أ ن الجمعه ليست و ا ج ب ة في حقه, ليست واجبة في حقه من أ ج ل أ ن يجمع إ ل ي ه ا العصر فهنا جائز ي ج م ع إ ل ي ه ا العصر من أ ج ل أ ن يجمع إ ل ي ه ا العصر فهنا جائز لكن ا ل أ و ل ى الا يحرم نفسه أ ج ر ا ل ج م ع ة من أ ج ل الجمع و ا ل أ م ر يسير فليترك العصر حتى يدخل الوقت ثم يصليها نعم يعني لا يصح الجمع بين ص ل ا ة ا ل ج م ع ة والعصر لان أ ن ل يتعلق بالظهر لا بالجمعة ج م ع أو لأن القصر يتعلق بالظهر ل أ ن ا ل ج م ع ة ليس ي ف ه ا قصر فالمسافر إ ذ ا حضر ص ل ا ة ج م ع ة هو مخير بين أ م ر ي ن إ م اما أن ينوي ا ل ج ع ة أ ن ه جمعة ف ه ن ان لا له الجمع يصح ينوي ص ح أ ا ل ع مع ص ر ا ل ج م ع ة هذا لا يصح وله أ ن ينوي ا ل ص ل ا ة خلف إ م ا م الجمعه ة ذ انه أ يصلي ظهرا قصرا ل أ ن المسافر لا تجب عليه ا ل ج م ع ة ا ل لا ل م س ا ف ر تجب ع ي ه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فلو أ ن يصلي ا ل ج م ع ة ظهرا وفي هذه الحال له أ ن يقصر الظهر أ ر ب ع اربعا مدام م ا س ف ا الظهر أر... يقصر ر من أ إلى م م س ا فان ر ف إ دخل خلف الامام إ م ل يصلي ل ذ ي ا ج ع بنيه الظهر قصرا له هذا وفي هذه الحال يصح له أ ن يجمع العصر مع الظهر ما、دينيه. أما الإمام النية ذي دخل خلف إن الذي يصلي ا ل ج م ع ة ب ن ي ة ا ل ج م ع ة أ ن ه يصلي ج م ع ة لا يصلي ظهرا مقصورا فهنا في هذه الحال لا يصح ل ا ان يجمع ا ل ج م ع ة مع ا ل إ ش مع العصر و ض ح ت هذه ا ل م س أ ل ة قال تنبيه الصحيح أ ن ه لا يشترط وجود العذر أ و استمراره في انتهاء ا ل ص ل ا ة الثاني ة <تصفيق> م الصحيح ذ ا ا ق ا ل أ ن ه لا يشترط وجود العذر أ و استمراره في انتهاء ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة يعني لو سلمنا أ ن ه جمع لعذر من ا ل أ ع ذ ا ر او حتى لو كان ا ل ص ف ر من الصفر يعد من أ ع ذ ا ر الجمع فانتهى هذا العذر قبل أ ن ينتهي وقت ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة ه ل هنا يجب عليه ان ي أ ت ي ب ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة م ر ة أ خ ر ى إ ن كان جمعها جمع تقديم لا لا, لا يجب عليه على ي يعني ع ل سبيل المثال لو سلمنا ان رجلا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في أ و ل وقت الظهر ثم وصل إ ل ى بلد ا ل إ ق ا م ة ا ل ت يجب هو فيها نهاية هل وقت نقول يقيم ي قبل العصر عليك أ ن تصلي العصر م ر ة أ خ ر ى اذا صرت مقيما لا, لا, لا يجب عليك هذا ما دام أ ت ى ب ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى على الوجه الصحيح وكذلك لو أ ن أ ه ل المسجد جمعوا طبعا بين جمعوا والعصر مسافرين ما الظهر دون مقيمون قصر هم مقيمون ليس جمع تقديم في وقت الظهر نظر ا ل ع ذ ر المطر الشديد ثم, المطر ثم قد ا ن ت ه ى المطر ا ن ت ه ى المطر في خ ل ا ل مبين ا العصر والمغرب قبل ان ي خ ر ج وقت العصر هل نقول ل ل ه عليكم ان ت ع ي د و ا ص ل ا ة العصر جمعت جمعتم ا اظهر ل مع العصر لما كانت هناك ر خ ص ة المطر ثم إن المطر توقف فيجب عليكم ان توقف ف ي ج ب ع ل ي ك م ن ت ع ي د و ا ص ل ا ة العصر لا لا يجب لان هناك ق ا ع د ة في الشرع أ ن ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا وقعت على و ج ه ا ل ص ح ي ح على ما أ ذ ن به الشارع فانها إ ن ه لا ف إ م ق ب و ل ة ولا يجب على العبد أ ن ي أ ت ي ب م ر ة أ خ ر ى وهذا ي ج ب ه ايضا المريض مريض أفطر في ن ه ا ي رمضان نظر للمرض ثم إ ذ به قبل الغروب يعني يصح يذهب ع ن ي يصح ي المرض عنه هل نقول علي إن يجب علي أن يقضي اليوم هذا لأنه أفطر العذر ثم صار صحيحاً قبل نهاية、اليوم. هل هذا هذا لأنه نقول يجب علي أن يمسك بقية اليوم العذر قبل اليوم نقول علي اليوم علي اليوم لا ولا أن أن أن يقضي بقية يقضي أو يجب صحيحا يجب يمسك يجب يجب أفطر أفطر مرض صار ذات ثم نظرا لابن الشارع وقع الفطر ب ص و ر ة صحيحه اذن فيها الشارع من ا ل ب د ا ي ة فلا يجب عليه ان ياتي بالعباده مرة أخرى إلا إلا طبعا نسبة ا ل مره ي المريض يجب علي ض اخرى ل ا إذا لعوذر ا أفطر ل فانه يجب عليه القضاء بعد ذلك أ م ا الذين لا يجب عليهم القضاء أ و لا يجب عليهم ان يتم ا ل ع ب ا د ة مره اخرى هذا في حق من أ د ى ا ل ع ب ا د ة على وجهها ل ا ل م مع ا هنا لا مع مع القائدة ل التي ذكرتها يتفق نعم تفضل ر ح م جمع ه الله ا ل شروط ت أ خ ي ر الأول نية الجمع في وقت الأولى أدوب وقت نية في ل أ ن ه لا يجوز أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة عن وقتها بلا عذر فلو أ ن الوقت ضاق عن فعل ص ل ا ة الظهر فنوى الجمع مع العصر فلا تصح ا ل ن ي ة ل أ ن ه يحرم ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة حتى يضيق الوقت إ ذ إ ن الواجب أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة كلها في الوقت فنقول صل ا ل ص ل ا ة ا ل آ ن حسب ما أ د ر ك ت من وقتها واستغفر الله عن ا ل ت أ خ ي ر الثاني استمرار العذر الى دخول, إلى دخول وقت ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن لم يستمر فالجمع حرام مثاله مسافر نوى جمع ا ل ت أ خ ي ر ولكنه قدم الى بلده قبل خروج وقت ا ل أ و ل ى فلا يجوز أ ن يجمع ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة بل يصلي ا ل أ و ل ى ثم إ ذ ا دخل وقت ا ل ث ا ن ي ة صلاها الثالث الموالاه وهي لا تشترط على المشهور من المذهب وكذا هو اختيار شيخ الاسلام إ س ل م نعم يعني ن ب ة ا ج م ع ل يختلفون ل ت ت أ خ ي ي ر جمعة ا ق د أ ن جمع ا ل ت أ خ ي ر يشترط فيه أ ن ينوي الجمع في وقت ا ل أ و ل ى ل أ ن ه لا يجوز له أ ن يؤخر ا ل أ و ل ى عن وقتها الا بمسوق صحيح شرعي ف ا ل آ ن رجل دخل عليه وقت الظهر وكان أ أن ر الظهر ا د يعني يصلي لو كان مسافرا أ ن يصلي الظهر مع العصر جمع تاخير خ ي عليه ر أن فنقول أنه ي حتى ج يخرج حتى يخرج وقت الظهر دون أن يصليها على أنه نوى أن يصليها مع العصر تأخيرا جمعة مع القصر طبعا كان على دون أن أنه مع جمع مع مسافرا نسبة وكذلك بالنسبة لمن أرد أن ينوي ج جمع م ع تأخير في الحضر ه ا لا يقصر ل ك ن ه ن و ي أ ي ض ا جمع ا ل ت أ خ ي ر لهذا العذر نحو المطر الشديد أ و الريح الشديد أ و البرد الشديد أنه نوى أنه نوى وقته سيخرج وقت ا لانه أ أن و دون ل ل ى ي ي ص ه ل أ سيقوم بجمعها مع الثانية الثاني والسؤال هنا هل إذا انتهى العذر هل في وقت قبل أ ن يدخل وقت الثاني ماذا يصنع أنه رجل نوى رجل مسافر نوى أ ن يجمع الظهر مع العصر جمع ت أ خ ي ر في وقت العصر فوصل إ ل ى بلد ا ل إ ق ا م ة قبل دخول وقت العصر فهل هذه ا ل ن ي ة م س ت م ر ة لا ليست م س ت م ر ة انقطعت النيه بوصول المسافر إ ل ى بلد ا ل إ ق ا م ة وهنا عليه يجب على أ ن ي أ ت ي بالظهر قبل وقت العصر م دام ادرك دخول البلد قبل وقت العصر لكن لو كان غلب على ظني من ا ل ب د ا ي ة أ ن ه لن يبلغ بلد ا ل إ ق ا م ة إ ل ا بعد العصر فهنا له أ ن يترخص بالجمع مع القصر ما دام لم يصل بلد ا ل إ ق ا م ة وكذلك لو نوى رجل أ ن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير نظراً وغلب العظيم ان يستمر إ ل ى بعد العصر ثم بقدر الله انتهى المطر قبل وقت العصر وزال, وزال العذر عذر الجمع نقول ا ن له يجب عليك أ ن تصلي الظهر وحده قبل العصر ثم إ ذ ا دخل العصر تصلي العصر في وقتهما الجمع ا ة هذا الصحيح في مساله جمع ا ل ت أ خ ي ر نوى صلى جمع اللغز و وصل قبل أ ن يدخل وقت العصر لا ليس عليه ص ل ا ة ع ص ر ولكن إن صلى مع ا ل ج م ا ع ة ت ح س ب له ن ا ف ل ة ن ا ف لكن ة ل ا ل ف ر ي ض ة وقعت موقعها وانتهت ماذا بينا في الكلام السابق لا الاذان طيب من بعد الاذان الشعب اللهم رب هديل الرسول قال رحمه الله رجل مسافر نوى جمع ا ل ت أ خ ي ر وخرج وقت ا ل أ و ل ى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانيه فهل له أ ن يجمع الجواب نعم له أ ن يجمع لكن بدون ا ل قصر ل أ ن مبيح القصر وهو السفر قد انتهى نعم انتهى طيب هذه ا ل م س أ ل ة من فهم هذه ا ل م س أ ل ة يبينها لنا اقراها م ر ة أ خ ر ى يا ابطال ركزوا ركزوا قال رحمه الله رحمه مسألة رجل مسافر نوى جمع ا ل ت أ خ ي ر وخرج وقت ا ل أ و ل ى وهو في السفر وقدم البلد في وقت ا ل ث ا ن ي ة فهل له أ ن يجمع الجواب نعم له أ ن يجمع لكن بدون قصر ل أ ن مبيح القصر وهو السفر قد انتهى ها من يبين لنا هذه المساله طب تفضل تفضل هو واحد ا ل م سالته انه يمسح في ا ل ص ل ا ة تمام و هو حبلين مع فور م ع ص ر جامعه اخير, جامعة أخير. فوقت تمام وضحت ق ت العصر ف المساله و بعد ما نكون انتهينا من باب الجمعه او من فصل الجمعه بين ا ل ص ل ا ط ي ن في ا ل ص ف ر ولانه بقي لنا في هذا الكتاب لو كتاب ص ل ا ة التطوع بقي ا لنا باب ص ل ا ة الخوف فقط ثم نكون انتهينا بهذا من أ ب و ا ب ص ل ا ة التطوع التي استمرت معنا م د ة عام ونصف تقريبا أ و يزيد يعني يعني تابعة لها يعني. ا ق ص ت ا ب ع ة لمجلد ص ل ا ة التطوع ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ص ل الشرح الممتع يعني. يعني هو كله في مجلد واحد ت ا ب ع ة له、نا. طيب نجيب عم تيسر من ا ل أ س ئ ل ة إ ن شاء الله